على ما عجبك اللي جابوا قشي وغربها وفوشي مثل كان سفرك وجرو فالسفرت شعله مع قوشه غربها ساعتها قشي غربها وفوشي افق الصف وصفري وقلبها وفوشي بكاس ديا لما دخلوا معنا نشوا ديه سفرات راك أصر حوق <تصفيق> اسم الله وحاسقها أما دار العدل آما كان كيسا دار العدل والنار أما دار الرحمة والفضل دار السعادة لله آما كان كيسا مقاسي معناها كان وحديث كان وحاسق عزادي له يا جوامع الكلم تلتي جوامع الكلم هاي كلم يالكي سكوي او وماذا حديث كمصنف وحاسي كشاكي اشكو غمزي الناس إش ضعيفة هاي لكن حديث او مرسله اقربيي ايه لمواكبة حيباتي حديث ضعيف او مرسله اشكو خرماتي مرسله لا اشكو همادو يعني وحسن غاديث هاي الحب بضن وقالوا ياسمحوا اصبعوا الشرك يعني قويي والشرك الا ما مثل كبي السحابي يعني مختلحين يعني سي كلمه في حجون فكاروا ان شاء الله تطقي سن صلوات الله وسلامه عليه وعلى اسئله عليه والسلام <سلام> امم امم امم امم امم امم امم وحاسري في تجوة جارة تجاره الفلا او جده الصوبيا وفي اموال اليتامى ارون تمالك ودي تجاره الصوبيا قد ما تمال عون وادي ولي اذنقتك اموسع اثاثك مالك اتغوت تجاره الصوبيا نفس الشيء التجره تجاره الفلا تجاره الصفا معناها جديه بن discutoबिया في أموال اليتامى ورون تمالكو ودي او غانتني لله يعني مو غير تجاره الصوربيه هاي لي لا تاكل هذه الزكاه لالا لا لا تاكل ان الزكاه تايح لي في بالك ذيك ذكره ايضا مينيني التجرؤ التجارة امر واي عمر التجارة لا يكاني وعنه لا تجارة تغليبه المال المال كالا قد قديو ربح اجيله قديو يعني مغوين تبركوه او حب لو علين التجارة هواي صنعته تهجر وايه هوايه فالصمد او تاجر كأسوب يوايو وحق ذايو او اي بي شايو معاس وحق ذايو او اي بي لا اناس روحك هلا اهام لاسع تجارة الالهاء على تجار الله كيالو او اي توروح الاتجارة لن تبوره الله نوريوه ترجونا تجارة لن في اموال اليتامة أغوام مال خادتيارو في تجاهد مال خادتي وني غانتيسو غيلي تجارو السوق كدز غيلي يا مال خاددز غيلي كدسليم ان لاو في تجارين سومالي كدسلي على تاجر تجار معناها كمالخو كلير ونايك الزبيه اللي راه كدز السوق بها تاجر اللي راه كدز السوق بها حصل كيسي وحوايه ابتدرو بها معنا وحال ما انتهي كتبت بالقلم عمل واه مهم كتبت بالقلم نحو كيسي عيالي عدت للتجاره يا ري بستار كدي وحوايه ثاني وقال اصلي عليك دوريتي عمل واه ري يعني تحذوذي صراحي ورد ربي وصراح مالواني على كل حال جعل مالك وحالك يالي مغر لتجارة محاول السلقيس الناس وحتى مالك اغونك السلقي الناس وحتى بحين حالي راهاء من كان اعوذي لها اور كادي اور طلع اي يعني صومال وبقالبيان اي رهان فيجو اي رهان صومالمانو رجعوا بتنا هذا حسن فيجو عندنا ان شاء الله عيونك وحويع انه غير اغاني قاعدين وقبلني انت اعوني يراها تفسير بظن <تصفيق> اكترى <تصفيق> والمان صنايه حلويات بالبيت ما هي برئيس ليها هي تنعو اذا اتتك بالمنية مرس ليها هي شو بنا سد اكورة حيني يا ايها الناس يا اهل الاسلامي اتتك بالمنية تلاتبة اللازمة ساسلها هي اما بالشقاوة واما بسعادة هاي اذا اكوريس تلغيال بتوع منية المنية هو عن شبك المنيته اظهارها ميرو بالدراره ميرو عن شبك المنيته اظهارها ماه اظهارها كقوله باظهارها امللكن عن شبك المنيته وادجتي ظفارها يقول جسم كذلك يرجله استعاره مجنيه تخيليه ويرجل الحيوان كان من منية له ولقدر منية له من منية لغة منية محايلة مقدرة روائد مفردات وحاسيئة هذا الاجل المقدر للحيوان على وضاء المنية معنى الاجل المقدر للحيوان وحنور تبقى غير وحنعصها اهدم اجل كله ها مفرد كيف في التجر والتجار فسفي اموال اليتامة محاقه وتجار فليس وعملها ايه وحديه وحال الى اخوصي الى ام لا تسوفها سوف هذا السيننا اموالكم خلقوبينا اموالكم مالكيين سفيهم معالهلا مكان مغعيثي او مغعيث او رشيد كان هناو أَوْ مَالكَ اَوْ وَايُوحِ مَالكَ اَوْ وَايُوحِ صدقاتي مفتغل لا تأكل هذه الزكاة فإن لا تأكل هذه الزكاة من عنون أهام هذا قليل نجل عيسو مالك أثبتو ماراقونه زكاة أي عنين مالك أفصل كيسي هكا بعنين هو تجارة خلق هذه لو, لو قد يو ما حاكك الله عربها حيهلا يرى الدهلان وبهات زكذر الله بالهاب في اثره وباغي هذا فاذا يريد له الهلي اعط ودك لودا بها زكدير بالهاب ان تاكل زكاه سيلاته او تشوفا اموالكم الهي عني وعن الصوا منصوراني ومنص مثل عايا مالكي سبا دين او دينا قواما للناس محاك تحريري ايضا معلمين تقابل لا تتوصفها اموالكم اللتي ايه بثائق قواما للناس ما يرحبت حصوصين ايه جعل الله وليه حصوصين لكم ايه كفي قواما قواما اثنت يعني تير اسلائي ويال اوت كنور يعني اثنتين تير اسلائي ويالي مالك شأنه يسمي له غواماً إلهي يقول نهاية عادة يقول له إلهي مالهي المحايلة شرفت هذا حديث في عبد الشعال الدين هو غاس هل يمبيعها مياه كثير مبيعها فذلثوا كثيرهم ما هو عكسيزة مالكي لا إلهي لا إلهي لا إلهي لا إلهي يعني لا ففضي إلهي لا تبدر تبدير إلهي إلهي هو أماني الذي لا أنفقه المسرفه ولا مقتره وكان بين ذلك غواماً محايا دي مالك انت على دين مالك المهمال كي اغونتا ادي اليكم مذي او بودي او اديكم شو بودي اغونيسو بودي كاغير او وسيكا غير امقيم لعلى الدين وتجار السوق قدسك بلي اصل كي وحده تاول تجار مين كانت كمصروف تجار ضو حلال مالي عندي معناها قال لا لا تاكلها زكاته لا تاكلها زكاته ذكر عنا هام هاي ولد عود ما هم حالك كيفيره عود وحاسب انه غيره لا ماشي المال مرتب فيك درب شخايس هاي وحال المال اللي كسبه دون غيره وللزياده من زبنين قدرته الزياده من زبنين طب تعبت ثلاثه يا تراعد وفي المنزاة القنوزة وحروب قادة لقد بدأت المحبة ديس في الباعات المنزاة يمكن لما تكيرس دي احكيرهم واختوه في الهنك واختوه ديك وفي الالحاية انها المكان اللي هذه اللي بتاسبانة اتجلي ريشت وحاطوه يا شيء خبرجي حيوانك اتقريه دي اللي واشا حيوانك ايه لي حيوان خبره ديشي اللي واشا اتقريه المحيالي واشوف هادي ملو كون محار له أظنوا بحلاوزة قليلا يا ذا بوسماء وضناتا عصلاها عدينا الدغية قولاً قبر يا ذا شأن صريرت جيفيزيز تبكتوب واك بحول البريد واك وين تهي وقليهايو بك نبت الجنازة در الله وخاربا لغلايو بحال رواء بونينا دخالي يسو بك أنا الدنيا أدعنت على الابعين مدهين في لا تدو سوفا أموالكم جعل الله غيابا للناس بلاه يا من انغرام لليك يا من الناصي في امواله امانه فافوك لا ونضصب صب كل سنه وعلى الكسي ونده انتهي مالك لماش يسبن واما شات تفي تدكوني دوده بقاله الجرو يدلك عم بجدد بس خور برما لا اساحك السيء مانع معطي اله وهو ويس مقدر انا والله يا ريسه لكن بس هاته. هاته. هو امر سجدتي قص على هذا ترى على بلاش بكو ايمان دي هذه اخر هذه هي مثل حراره تكون شيء سهله ها مرته وحاكو جرانها اما صد الغلي او حد قال نبقه وحاكو صد هي وحاكو شب هي وحناي عشق الشبهي اعقاص اي من كاسم الولوزبي لوازم كيه مشبه بيجة وحيء لوازم ديس اهاي الولوزبي محاولة مشبه لوازم بيها كلازمة اكل بيها كلازمة مبارضة اهواتي كمال الافناء اذا انت يعني كمال اهاي شديد تاسع لوحير ايراضي انت هو أمي. دير عيلين وعوائل ومخشر رجال وعيلين وعوائل وعيلي وعيلي من وعيلي اكلت النار اكلت النار وحطط عمل اصول ليا يا باي ما ناطي وهي النار معناها وعلى وضع حل عيد بطي وهاي معناها وحالها بده يلعب بطه وعلى مدى عيسى إيوش عناسة عمر يعني سيدي اوه بعضي يدي بعضي خلال عنايا انتهى على كل حديث كان غضية جنسية أول قد كي وحوائي أمون الأخبار أخبار تعامل إليوا أخبارتي صحيحة بهت أو عدت أو ذكره وجوبكي المطلق أهاني الليك بتهاي يعني وحيد كسوناتي شن اوث ابا اه ايو شغلنا اي ثبت دي امام الشافعي مالك احمد انتوا بارك اوانت اوانت مالك هو وجوبه يقول في اطور مالك مثلا سكي حديث الحديث ده دليل الحديث ده ما الله يزكيها ما سمينا شغلها في عم أنك حديثتها في عرب وقصو أخذ السنة سوى مالك أونك يعني عرب وقصو أخذت شهيد علي والمالك <تصفيق> الله أخذتها أنك صغيرتها ها ها تأكلها الزكاة العلمية ها هو ها ها هو مركز عبد الغمية يو شافعي يو مالك يأحمد المعارض عن ذكر وذكر ابو حنيفه كل يا اخي على كل حال يعني حق قياسك اسكربتي فكره يعني أوه أوه يعني حجه عليه النهار اما يعني صحاب بعض الصحاب كانه فكرت فيها عن الاونولوجيا في طلبه بحد ذاته فكره اسماعيل بن سعاد الفتر مالكي بلاقي بحيو يعني فالكي تفيئة بحيو فالكي سيئة بحيو هاي تاسس حجو كعلي على كل حال بعض صفاق السوام على كل حال انكوولي وعلى غرواء حدي مكناظون كمالكي سلو بيوي اناس يعني مالكي استرميو على غرواء قدر الزكاة لفط قضي مؤنزي. انت اذي اشوره معنى هالكوه هدى من حائلتي اكتجروا تجارة الصلاة تجارة تجارة لفط بادي لفظة عربي اواين او لفط اوب جين اه تقو بعد الجين سعدي لفط اه ارب حض القوضي لا الا كان ما عني. لفظه أوه كلمه طه طه بعد الجيم تنطق نقطه العرب ما لا يله الا عشان معنا الفجير ما كسته من ذات كلمه يعني طه بعد الجيم ا الجيم وبعد التاء بعد ضمه جيم وبعد التاء بعد العرب نقطه العرب نقطه العرب illa kalima dam ma sha Allah dam ma amma fi jah al qal ki ta ma yaani ta hadhi walla تجموه اتجاه من رؤال فراغ السلام والله وكالي فراغ السلام مالك معنى على شهر وحمد وبرات يعني انوك لمن تايي انوك لمن تايي انوك فائده سنوه شبه يا حساس شبه يا حساس لمن تايي انوك فائده سنو معايا لوحى الاخريين الحديث اما القراء في اربد واف اربك كانا ادغوا لنا الوه مع هذا افتعد بلد ما له اله وتاو بعد دين وبعد الطاعن للملهله الا التجاره مهنه انت دين وبعد الطاعن يعني وبرار ودي تجار مو جاه فجده تجوب يعني وحوار تجوب يعني وهي نقيته مبارعه نقيسه توكع من اللهم صل على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلم النبي نوعسر صلى الله عليه وسلم أتحب مجعش هاي خليمين قلتك قلب هذا موج العظم جعش هو تدريك حاجة حاجة يعني نبهلني شيء نوى صالح معنى خفأة مغعيسي صابت الغوط وحواهي نسحابي أهل عنوى لأسوء اشتكوالي يا رسول الله قلبك تنام قلبك تغنان عشفاء الكوهاياء نحنصو قلت بإغناء أسكاركوها يا رسول الله بعد يومك يا أسهول النوغة استفام و معنى شربي أحد معنى أبي و والله استفام و بمعنى شربي و ما جأشهد معنى هدى أبي جأشهد أيها رجل عيلينا انه جلعه غلبك غزلها بي انه جلعه هدا جاء الشهيد و تدريك اذ ليش دهاجتك حاج ذا بي و معنا و حد ابانتي ان ادقاتت هدا دربتي و مطلوبك ان ادقوني ستتداربتي ها منك يحاسري بلاء يا رسول الله بلاء معناها إمام إمام جعله إما هنا واجعل هاي ما هنم هنم في المحايدة هاي تاني يعني قاعدة قبت الغوني إذيه وإما هنطيق بضم ليسوا قاعدة عم تفسير يعني كيما كي الله بايسات مراقب حام الله يقول نعم خطر والله خطر نعم لهذا انا نجعل، انا اذا و البلاء من جعلنا انا جعلنا جعلنا ماهنا وجعلها حد نعملو معناه فتره قليله ما في كامل الاحواس وخطر على صدق ربكم عمرو رصاص ماشي ادي انو لا دي انا جعلنا ماهنا وجعلها ليكي سادس مرتي سيده حاسره ندعي الصلاه على النبي <تصفيق> <تصفيق> ارحم اليتيم اروه ونحيهو ارحم اليتيم اروه ونحيهو وامسح راسه وامسح مسحه وصلاحه راسه وراس اليتيم اروه ومال صلاح وادع له من ضعانك انظر يا غني وحكيم وغني عن بعدي يا يا يمين يمين مواجه العافبك قلب غابي يمين قلبك قلبك قلب غابي اداء جواب امره بالله غريبه شيخي اوبيدكي هاي بركين جواب الامر تاع عمل بالهاي والجزميه والجزميه بركين هاي معناه حسبني جيد يا لون حج يلين حج العضاء قلبك غلبي غلبي بجمع وعدا يلين قلبك تنم عقبتين وتدريك وتدريك وعد حليش حليش ذي حاجتك حاجة ذي أتحب مجعسي عن يلين وعد جلعب قلبك غلبي غلبي غلبي مكينا أولا تدريك هذا ليش حاجتك حاجة هذه معنى هذه هو عد ربطة إنا كبولة ستبه عد ربطة إنا كبولة ستبه ست ست إرحمي اليتهيما أغوك أم عريسو أغوم عليه راء بنياتك حقيقي تولب يؤل شمدرها دور الله وحلبها خوان معنا يا ضلن وحا... فقوا لغها عصبعه كان يتيم فنحن أجل في عيوان ويتيم ويتيم فقوا لغه كتاب لغلاء وثعالي بإسكاله أ... أتكره مهارو أتكره عن الجديد يتيم هو محرس يتيم محاواكي أبوي سبنت أوسو كلي مغضي أو كلي ويكاسا لغلاء وأنقبن أبي عن اللحين. يضمي لغة العرب انفرادات كما تلت بها يضمي وحال الانفراد الانفراد يضمي معنى هو الانفراد كالعاش الله وضع وحالا شو حكسي ساني تاي الدلوة اليتيمة بقل ليه موي الدلوة جوارتي على صفات كيدي وكي يأهد سنقشر يو عقوش كتاب كيسك الشاف حناو عوائي على وضع ولجيد منك أغوانك ومحريسه ودلعناو رح يعني رحمة بدن سي تفضل أيكيني أسان أيكيني يعني لو حلقك نايشي وحايتم كل محريس وطيرادة حلقك نايشي سي دمرن بدن وزوبي من سعر اسهم بعيزنا المسح تنظف بيانات اهنم مسح او كوب امري ديفن امري كمال امري وسنيد امري وعيالها سوا لكن تي سي صلاح كلي دول عمر جويوان انت اصول معي العمريه روايه في في بهاي هذه بنتي عمر مع علمها كروسكودي وعتمت هاي يو بربارن تودي تندرو بدي بنه شو انا تربية ريسة كمتهاية سنتيزة المغيسة سبكة والصلاحة وأمري ومسح مسح رأسه يدوني محايدوني محاي يسوبي إيسا تنتيزي أي سوبي إنت أوفعني إيسا إصلاحة وإجراح أما سجع أنت أبو أمري لماذا بأسكينا الحديث كلا وكيمت قال لي يعني يعني انك عن طلب مريو وانصحي انت بلا وكينا محايلة عجيس يا لوكنك عن طلب مريو يعني ان الله يدعم مريو انا احلى يوري تولي انت اصحي مسح على رأس, اليت... رأس اليتيم ينمسحه الا لله ما احكره مسحه الا لله كان له عديثة وحدها وأقول هذا منك أيونك مرعز مصعور بكل شعرة تل أركو وتمر عليها تمر مريز عليها كنت أكركي ليده بأن تيزي حسنة على قصيرا كان له حسنة مشكلة كان له بكل شعرة تمر عليها يدهو السناطا إثنات كيسي واه إثنات قدوس وتار حديث كيسي سير بن عجر العصقلان أسليهي أم الهيتمي وهيتمي أمه وهيثمي يهيتمي هيثمي هي مصطلح الحديث وين أسليهي معجم الزواجي إرا هيثمي أو بن عنا أو سفنها أو نكا أو معتمتها ما أسلي بن حجر إراها حيث الميادة مجموعة الزواجة ساحت كيس وحصلية حديث كي يعني ضعيف وغير كل حال يعني حديث كي الإطلاق <تصفيق> <تصفيق> يعني محيلين ابن حجر الرقص يعني حتى قال رأي مهود أظنك وسوك الآيان وسوك على كل حال من هو يعني مسلم وخاصي حديث او مسلم وخاصيسايا لما هايو بعد حديث كلاي او اماد دونو يتيم تمضحيشو على مسحة كرة لغا من كرة لغا بلاوة لا سوداء لكينة بعكسه زين العراقي حافظين تمضحوها وحاس كنوري أبي, بن أبي عن أبي أوفا وعاس كنوري من أبي أوفا مكي منك أغونك ملعي أسمى صحيح وحاس دهاء حديث جبر الله يدمك كلها شراب إليه أبوك وجعلك يعني وجعلك إليه أتايل خلقا خلفا خلفا خلقا الله أتايله وك خليفه من ابيك اذوادي تصبحوا والله وجعك الله هناك ايوا خلقهم خلق وك خليفه من ابيك اذواد وك خليفه ويتعمه ويتعمه من طعامها ويقول من اطعم غودي واطعم غود مختاري هكا دورانين يقولوا كي سفيعا مختاري هكا دورانين وقصوا احكاسي مركاسي يالين هاد كي عراق في الهراء لما ضبوقوا بانانتهي بالجزم وجواب وجوابه للامرياء امر كان يعني علميها ارحم ونصح وضع المواد انت اوامر وامر كاسي جوابته الزلمادون يالين يالين حج العرض قلبك قلب شيخي ووالدي مربي عدي سو شيخي فتحي هاي وشو يعني اصلا انت يعني حب ابي ابي يعني يالين يالين يالين ما يلين هجلعا ديه قلبك قلبه اذي الله سيديه وتدرك اهلي الشدي حاجتك حاجتها دي هديك لأس استينافك يا اذي محا استينافك يا يليل واجلعا هدي سايشد يليل واجلعا مستعنفك ان الجواب تبقى طيب يليل ما شادي يليل قلبك قلب غاضي واجل عادي سايتي وتدرك وتدرك وتدرك ولا قولها مثلا استنافان ايه وتدرك وعلى شاء حاجتك حاجتك حاجتك حاجتك عين ابي لا عدي احسان تشهد اولو حيث صلى الله عليه الصلاة والشيء ابي يشهد قلبي انجيجنان اسكا عواضي نواس وعوضي اصيري يا رسول الله غلبي وواققتي وعدي موئيلة هاي و اخر محصوصة هاي و مرض هاي وحونا يا كانت سايبتي هاي سانية سبقل ورودك سانية هاي فجوكا وحالو كينا كتوا بدوا كينا تهديب الأسواع الغابية على إصابة مي وكينا بدوا نكا حينكا سؤالي قد كما هي مسؤولة دارعين واجراء لكن على كل حال حديث سوى حاسو ستجرب حاجة تكاهمة واجراء ونيراد وحضرت إلى تكلية على كل حال حديث كحاس فائدي على غفائدي استيع يعني اوامها إلا وناجي وقلت كبوري معامل جيسي يعني غيران انت في لو هلالو يعني يامي عيني لوخ لوينه اللي الله لو كرامه لاجل الله خالصا لوجه الله تعالى فقط هديتك عام واجب بكل يقين ايتين كسبه اس عام كل هي اتو ازون كاز ما اهالي فرق ماليس انو اروا كستا اسكراني على روا محايا لقصا كفير كيسا اما دي اتسعي وهابكو لازما في ادوء تربية هاي عزو يعني انا فقط خلي عشق قابسن انا حريست افكا او قلبي خلي عشق قابسن نسئد بيو اواليو اواليو في عناس اواليو هنا تعليم تتوقع واناك بنا أصبرو من المعنى وقلوا سيساس مكالية معها وحاس جعلي هاي هناك سؤسر يعني او مالكيسي سيجعله مالكيوه تجارة فارو على كلها الحديثة توقيت لما تفايد لما تسبعي تغاير حديثة ولا رفايد سنهايو مسر راس اليقين من كيتين مزعيتي لما صاحوا صدم به غلبة قسوة القلب بها وعقافه كيه وصوبيه شو بناطش خسوة القلب خسمة الغلب بي حاول وي وي غاس يغلب الماء lembrem وي وي الوادع وقلب وين يغ شوماكي واسني قماني خسوة الغلب محاك انت رب ليك و أبوري حق سكاء بارسا محايا انت العائم مطد في ابعد الغلوب من الله تعالى محاها حديث كآية ابعد الغلوب من الله تعالى الغلب الغاصي حديث بنا ما اقول مننا ابعد الغلوب غلوب تضع لا رأس من الله إله حديثه لا رأس بنا الغلب قلبه قلبه يألغاسي اها حديث يازم تميت عدة الأخبار تميت حال الله مرتفع لله ومصحه كل حال يعني اتمصحه الاغيسي يعني تقييد او كجراء لله اهاتف معنا وحالا اسأل يعني اصبح مصح شي شكيلي او كي ناريو ونبدأ معه سواء